بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لا ينفع في اطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله التي تطلع على الافئده انها عليهم صدقه في امد ممدد